بصمتك ضع بصمتك اقبل منى ضع أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل أشهد علينا لمستك اقبل منى ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود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 وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى أهله الطيبين وأصحابه الهر الميامين أفضل الصلاة وتوم التسليم مرحبا بكم أيها الحبه الكرام وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا وأن يستعملنا الله تعالى في طاعته وأن يجعلنا ممن ينشرون الخير والحب والعدل وأن يجعل لنا تأثيرا حقيقيا في هذه الحياة كما قال الله جل وعلا عنه سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركاً أينما كنت قال ابن كثير في تفسيره جعلني مباركاً مع الفقير فأتصدق عليه جعلني مباركاً مع الجاهل فأعلمه جعلني مباركاً مع المظلوم فأنصره جعلني مباركاً مع كل أحد وجعلني مباركاً أينما كنت فأسأل الله تعالى أن يجعل بركتنا في كل مكان أيها الأحبة الكرام خلال الحلقات الماضية كانت تصلني عدد كبير من الرسائل عدد كبير من الإيميلات عدد كبير من المشاركات من خلال صفحتي وصفحة البرنامج وصفحة قناة إقرأ في فيسبوك وفي تويتر كانت تأتي اتصالات كثيره منكم أيها الأكارم أفرحوا بها لكن الوقت كان يحشرنا ويحصرنا فلا نستطيع أن نستقبلها فجرت العادة أن يكون كل أربع أو خمس حلقات يكون عندنا أحياناً حلقة في موضوع عام نستقبل فيه اتصالاتكم نقرأ فيه رسائلكم هذا كان الأصل من كل أربع حلقات لكن سبحان الله صار عندنا عدد كبير من المواضيع وزرنا عددا من البلدان نصور تقارير لهذا البرنامج المبارك وبالتالي ربما صار لنا أكثر من أظن شهرين أو ثلاثة أو تزيد ما كان عندنا حلقة بموضوع مفتوح إنما كلها كانت مواضيع محدده وكنتم تتصلون أحيانا ولا نستطيع استقبال الاتصال لازدحام البرنامج نحن اليوم في حلقة هي لكم اليوم ما عندنا موضوع محدد نناقشه جمعنا لكم بعض الكواليس للبرنامج بعض المواقف اللطيفة عندنا بعض التقارير المؤثرة التي صورناها وكان فيها يعني لمسات أقوى من غيرها أيضا اليوم سنعرضها لكم اليوم هذه الساعة نصف لكم أنتم أيها الأفاضل أكرموني بسماع صوتكم باقتراحاتكم إذا كان عندكم مواضيع معينة تقترحونها لكم ملاحظات فنرحب بها عندكم اقتراحات معينة لتطوير البرنامج عندكم مثلا أفكار تريدون أن نصورها يعني أحيانا ربما فريق الإعداد يعني لا يتذكر بعض الأفكار المهمة التي ترد أحيانا على من المباركة فأخبرونا بها نحن اليوم في حلقة عامة ورحب بكم كما ذكرت في اتصالاتكم ومشاركاتكم نقرأها مباشرة عبر الفيسبوك وعبر تويتر فمرحبا بكم معنا هذا اليوم تستمر الفكرة وتنمو الإرادة في ضع بصمتك ففي كل موسم نستمد منكم العطاء والاستمرار منذ بدء انطلاق هذا البرنامج وحتى الآن وهو يسعى إلى التجديد وطرح المفيد للمشاهدين بتنوع المواضيع والحلقات التي تلامس عن الكثب احتياجات الناس في هذا الموسم الخامس حرصنا على أن تكون بصماتكم واضحة في شعار البرنامج لتكون دافعا لكم لفعل بصمات الخير في كل مكان وسعينا انطلاق من هذا الموسم إلى التنقل بين البلدان المختلفة نستشعر بصماتكم ونسلط الضوء عليها من إنجازاتكم صنعنا ضع بصمتك محاولينا من خلال البرنامج تسليط الضوء على أهم المواضع التي كنتم أنتم محور اهتمامها ومنبع فكرتها بكم تستمر الانطلاقة طالما أن بصماتكم ما زالت مستمرة وإنجازاتكم وقود برنامجنا ما زالت متقدة فتفاعلكم هو البصمة الحقيقية لبرنامج ضع بصمتك والمشوار ما زال مستمرا وقريبا بإذن الله موسم سادس جديد يطل عليكم ببصماتكم وأفكاركم ضع بصمتك ليس مجرد برنامج إنه مشروع حياة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع باصمتك نحن نعتبر هذا البرنامج نعتبره مشروع حياة نحن بدأنا فيه من أكثر من أربع سنوات أو ربما هي خمس سنوات نحن الآن ندخل للسنة السادسة وتقريبا قدمنا إلى الآن أكثر من 150 مشروعا ليس حلقة بالمشروع يكون عندنا أحيانا حلقة عن مثلا تتعلق بالمساجد نعتبره مشروع كامل ممكن يطبق في أي دولة من العالم ولله الحمد أيضاً طبق قيمة جمعيات باسم ضع بصمتك وفتحة عدد من الصفحات يتحاورون فيها عندنا في القناة أيضاً في موقعها اهتمام به عندي في موقعي الشخصي أيضاً منتدى خاص كله بعنوان ضع بصمتك نحن اليوم نحاور شيئاً من ذلك نستقبل أيضاً اقتراحاتكم بإذن الله أنا أرحب بكم ورحب بأبنائي إبراهيم, إبراهيم الهلالي يا مرحباً ويمين. ترى دائم أنسى الأسماء يا أخي فلا تلومني <تصفيق> <اللعبة> يا شباب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> محمد جميل <تصفيق> أنت بقى لسه خاطب وما نسى الله يوفقك يا رب يجمع بينكم بالخير طبعا يا شباب العمال الخيرية تنقسم إلى قسمين العمل عموما العمل الصالح وكذلك العمل غير الصالح ينقسم إلى قسمين منه شيء لازم للشخص بينه وبين نفسه ومنه شيء له نفع متعد إلى غيره كلما كان هذا النفع متعديا إلى الغير أكثر وأوسع يكون أجره أعظم يعني مثلا من الأعمال المتعدية التي لا تتعدين الغير بينك وبين نفسك الصلاة لو واحد قال يا جماعة أنا سأجلس مثلا ما بين المغرب والعشاء في المسجد أصلي أيهما أفضلا أعمل هذه الطاعة أو أنني مثلا أخرج وأجد صبيان مثلا جالسين في الشارع فأحفظهم سورة الفاتحة أيهما أحب إلى الله أني أبقى أصلي أم يكون لي خير منتشر إلى غيري نقول لا الثاني أعظم أجرم لأن الثاني نفعه متعدن إلى غيرك أما الأول فنفعه خاص بك بينك وبين نفسك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه على هذا يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الآن القمر يكون له تأثير في في النظرة إليه وفي حجمه وفي كده أكثر من, من غيره من النجوم الصغار وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كفضل النبي عليه الصلاة والسلام بسعة علمه وسعة تأثيره وقيادته وهداية الناس على يده كفضله عليه الصلاة والسلام كتأثيره هو مقارنة بتأثير أدنى واحد من الصحابة بلا شك ما في مقارنة بين تأثير عليه الصلاة والسلام ونتأثير هذا الصحابي العادي فكذلك لما يكون الإنسان فرضاً لو قال يا جماعة هذا الوقت انا سوف أعلم الناس الفاتحة أو الدين وحفظهم قصار السورة أيهما أفضل هذا او الأفضل أني أكون عابد أصلي وأقرأ قرآن نقول الأفضل هو الأول لذلك عيسى عليه السلام يقول واجعلني مباركاً أينما كنت مشاريعنا التي نصنعها اليوم في او, أو نقدمها في برنامج أضع بصنتك هي مثل هذا يعني ما جاءت عندنا حلقة عن مثلاً كيف تصلي ما عندنا حلقة كذا ما عندنا حلقة عن مثلا. الحث على أنك تسبح وتهلل كذا بينك وبين نفسك صحيح أنها أعمال صالحة طيب لكن كل برامجنا أو كل مواضيعنا عن أشياء يكون لها تأثير على الآخرين يعني مثلا لما تكلمنا عن الذكر ما تكلمت عن فضل الذكر والتسبيح والتهليل لا كيف أخلي الناس يذكرون الله فكان عندنا حلقة ذهبنا إلى السوق وكتبنا بعض الأذكار مثل مثلا من قال سبحان الله وبحمده وغرست له ونخلته في الجنة مثلا دعاء السوق من قال دخل السوق فقال لاهي لاهي الله وحضره الشركة له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير مثلا كان له ألف ألف حسنة وحطت عن ألف ألف سيئة إلى آخر فجئنا وعلقناها في السوق انا لا أكتفي فقط أني انا أعمل الطاعة لا بل أنا أريد يكون عندي شيء أبعد من هذا وهو أن يكون غيري أيضا يعمل الطاعة ويكون لأجره شوفوا هذا ترى من أحسن الأبواب الخير لما تكون أنت جالس في بيتك ربما تأكل وشخص في هذا الوقت يعمل طاعة ويكون لك أجره، او ربما أنت نائم، وفي شخص يعمل طاعة أنت الذي دللته عليها، فتكتسب أجره وأنت هنا تكون فعلا البركة في العمل الصالح، تكون كأنك ما عشت حياتك فقط لمدة مثلا عشت أربعين سنة، خمسين سنة، مئة سنة، لا، كأنك عشت عشرة آلاف سنة، لأنك جاءك أجر وثواب ليس فقط عملك المئة سنة، لا، أيضا المئة سنة لفلان جاء لك مثل أجرك والمئة سنة لفلان جاء لك مثل أجرك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أحسن إلى يوم القيامة بمعنى أنا لما آتي إلى شخص فرضا لو جئت إلى صغير أبو أربع سنوات يا بابا تحفظ الفاتحة قال لا ما أحفظ الفاتحة يلا سمع والله ما أحفظ فجلس لي ربما ساعة أو ساعة نصف أعلم ثم جئت من بكرة قلتها إذا جئتك بكرة وأنت حافظها أعطيك مثلا كذا هدية مع فلوس ولا حلاوة ولا غيره فجئت من غد وأتقنها هذا الصبي كلما قرب قرأها إلى أن يموت يكون اللي مثل أجره انقرأها في صلاته انقرأها في جلوسه في قيامه حفظها لأحد يكون اللي مثل أجره شوف كيف يكون الإنسان أحيانا يستطيع أن يعمل العمل ويكون نفعه متعديا للآخرين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى أحيانا في مثلا لما كان يخطب الجمعة ودخل رجل قال يا رسول الله رجل لا يعرف دينه فعلمه ديننا. هذا الرجل الآن يعتبر صيد ربما يفوت عليه الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الخطبة يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم توقف خمس دقائق ثم عاد إليهم ما عندهم مشكلة ما هم جالسين في المسجد لكن هذا الرجل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وقال خلاص أنا لما أنتهي من الصلاة وعلمه ما يريد ربما الرجل التفت التفاتين وخرج وبقي ربما على على عدم إسلامه ولا على جهله يقولون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من بله ودعا بكرسي وجلس عليه وجعل يعلم ذلك الرجل الإسلام أنك تشهد أن لا إله الله ونحمد رسول الله الصلاة تعرف تصلي طيب في شيء اسمه زكاة في الإسلام وأنك تعمل كذا وكذا في شيء اسمه صوم في الإسلام هو أنك تصنع كذا وكذا ترى في حج في الإسلام انتبه عبادة الأصنام لا تجوز عبادتك لها لا تنفعك ولا تضرك هذا, هذا الشرك بالله جعل يشرح له الدين الرجل خلاص فهم انا عرفت ال الإسلام ثم صعد عليه الصلاة والسلام منبر مرة أخرى وجعل يخطب الناس شوف يا أخي الحرص على أن يكون لي تأثير على الآخرين هذا الذي نتكلم عنه نحن في البرنامج كان عندنا حقيقة عدد كبير من المواضيع حاولنا ألا تكون مواضيع خاصة بالأمور العلمية فقط يعني من منها من الأمور العلمية مثلا كان عندنا موضوع عن تكوين مكتبات في المساجد وفعلا يعني الآن لو تبحث في, في بيوت الناس تجد عدد من الناس عندهم كتب لا يقرؤونها ولا يحتاجون إليها ربما عندك أحيانا عدد كبير من هالكتب إما جاءت كدية أو قرأته ونسيتها أو أحيانا كتب دراسية دينية فلو تبحث في بيوت الناس وجدت مثل ذلك فكان عندنا فكرة سابقاً وطبقناها والله الحمد يعني طبقها مجموعة أيضا تأثرا بالبرنامج وهو جمع الكتب التي لا يحتاج إليها الناس ووضعها في المساجد تأتي تحضر دولابا يعني درج وتضع في المسجد تضع الكتب بحيث انها تصبح وقفا لله تبقى في المسجد عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين سنة كل من أراد أن يقرأ منها هذا كان عندنا حلقة في الأمور العلمية كان عندنا حلقات في أمور اجتماعية في تربية الأولاد في الجيران في التعامل, بين التعامل مع الوالدين واجتهدنا حقيقة في أن يكون عندنا حلقة عن التعامل بين الزوجين لكن اللي وقفنا اللي وقفنا يا جماعة أن طبيعة البرنامج إن كل حلقة نحن قبل ما نبثها نطبق الكلام اللي نقوله زين صعب أن تدخل صعب أن أروحي وحرمتي يا أخي فاحترنا كيف نصنع يعني مثلا تنظيف المساجد ذهبنا والشباب ونظف المسجد يصورونا عرض ونحنا كذا وسوينا كذا ان احنا نعلق اشياء عن الاذكار رحنا وعلقنا لكن تعامل بين الزوجين ما تجيش خلاص ما تجيش يعني لما اقول مثلا والافضل ان تحضن زوجتك اجيب نفسي وانا قاعد احكي كرتون فبعض المواضيع لأن... طبعا نقولها للكلام لان ال... جاء طلبات كثير تتكلم صح. عن التعامل بين الزوجين لكن يا اخي طبيعه البرنامج انه لا بده يكون في تقرير عن الموضوع ما ماذا تفعل يعني ما ما تقدر انك تروح تصور ناس تقول تعالوا كيف تتعاملوا مع زوجاتكم فبعض المواضيع حقيقه هي جميله لكن يحول بينك وبين هذا احيانا بعض بعض كان عندنا حلقات عن الطلاق فعلا وكنت استمع بعض القضات وعملنا معهم مقابله حوله والله الحمد يعني أثرت أيضا أرسل إليه البعض التأثرة به كان عندنا حلقات جميلة عن سوريا حقيقة كان في بصمة قوية وبالمناسبة من فضل الله ومنته وكرمه أن أول قناة إسلامية بل حتى غير الإسلامية يعني يمكن القرامة الخبارية فقط زاروا إخواننا وأهلنا في مخيم الزعتري في الأردن هي قناة أقرأ وأول من دخل إليها فعلا نحن الذين دخلنا مخيم الزعتري اليوم فيه أكثر من 300 ألف لاجئ سوري لما ذهبنا إليهم توقعون كم كان فيه أكثر لا كان فيه 12 ألف ذهبنا في بدايات في بدايات تماما يعني كانت الـ يعني الـ الأحوال السورية ما بدأت لها قبل بمدة يسيرة ذهبنا كان فيه 12 ألف الآن مضى الوقت وصلوا إلى 300 ألف بمعنى أن قناة اقرأ الله الحمد كانت من أوائل ما دخل في المخيم كنا صورنا عندهم من فضل الله تعالى يعني بعض الأشياء وايضا ربطناهم ببعض الجمعيات الخيرية وهذا أمر حسن خلال البرنامج لا نكتفي فقط أن نتكلم نقول يا جماعة يصنعوا كذا وكذا لا بل حتى بعض الجمعيات الخيرية المتعلقة بالأيتام المتعلقة بالبناء المساجد بالعناية حتى بمساعدة المحتاجين أو غيرها أو توزيع الكتب أو الدعوة إلى الله أو نحوه أيضا نحاول أن نبرزها من خلال ذلك من الأشياء أيضا لله الحمد الذي وفق الله إليه في البرنامج التعريف في بعض المشاريع المبتكرة يعني أحيانا في بعض المشاريع واحد من شاب تكرى يتعامل مع السائحين من خلالها او من خلال الانترنت أو نحوه فنحن ننشر هذا الخير له لما تبث من خلال القناة وقناة مشاهدة بشكل كبير يبدأ ينتشر بحيث أن الناس الذين عندهم قريباً هذه الفكرة يبدأون يقتدون به أنا ما ودي حقيقة اخذ الوقت عليكم ولا على الإخوة والأخوات نحن نفرح باتصالاتكم هذه الحلقة حلقة عامة ليست محددة الموضوع ام سنعرض لكم كما ذكرت بعض التقارير بعض الكوارث استقبل اتصالاتكم باذن الله تعالى اقتراحاتكم بعدما باذن الله تعالى بعد هذا الفاصل نبدأ نستقبل اذا عندكم شيء من الاقتراحات انا ارجو واتمنى منكم أيها الأفاضل الاخوه والاخوات الذي يتصل يدخل مباشره في الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه يقول انا عندي اقتراح تفضلوا هذا اقتراحي يعني ربما كثرة السلام وغيرها تأخذ الوقت علينا واليوم شوي بدنا نأخذ يعني أكبر عدد من المواضيع أسأل الله أني لكم توفيق هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله رجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك ذا ملك والكل يقصد رفعتك بعض بصمته بعض بصمته السلام عليكم لا يزال كلامنا يقول احب احاول بعض يعني الامور المتعلقه بالبرنامج استقبل اتصالاتكم اذا كان بعض الاخوه الاخوات عندهم اما اشياء استفادوها من البرنامج لتشجيعنا يعني او يكون عندهم بعض المقترحات لمواضيع يريدون أن نطرحها طيب انا يا شباب ما ودي استاثر بالكلام نبدا بمحمد جميل بمناسبه انك عريس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا الضابط الخامس كان ليه معانا يعني نكهه مصريه شويه <تصفيق> فعلا تصدق اكتره كانت تقارير معظمها كانت في مصر انا فعلا من خلال المشاركات اللي كانت مع كنا في القاهره كده كان عندي احساس ان انا شفته في مصر كما لم اراها من قبل يعني كنت اول مره اعرف ان مثلا في مشروع اسلامي زي كافيه فماصل اول مره اعرف إن في مكتبه معموله مخصوص لرد الشبهات في مصر احسن في أحسن. وإن يكون في مجله ليها تاثير كبير جدا في مصر وشفت الـ الـ الـ الـ الناس كتير يعني ناس كتير جت يعني زي ردود افعال على الحاجات دي ما كانواش يعرفوا عنها حاجه م. بس كان في بصمه احنا مجهزين في البنانيق في خلال ال50 سنه اللي فاتت اهتم بيها خالص او ما ذكرهاش خالص هي بصمه تعتبر بصمه ربانيه واحنا خلفاء فاحنا اللي بيعمل بيقوم بيها يعني بيكون ليه بصمه في الحياة من 3000 سنه كان في نمله النمله دي شافت جيش جاي على على وادي النمل امم فقالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فكان ليها بصمه ايجابيه في انها تنقذ اهلها وعشيرتها دي كانت بصمه النمله ده كان في كان في بصمه ربانيه انها ذكرت في القرآن الكريم صدق تقديرا للنمله ورفعا من شأنها وزي ما نقول لجبر خواطر لل... <تصفيق> <تصفيق> زي ما نقول لجبر خواطر أحسن في بصمة زي دي بقى لخمس سنين احنا شفناها وعشناها مع برنامج باع بصمتك مش عشان أنا مش من المشاركين بس ده فعلا أنا حسيته يعني زيارة حضرتك لمصر كان في ناس كتير من المصر مبسوطين جدا بالمواضيع دي ولما كنا بنعمل التقارير مع الناس كانت الناس لها بيبقى عندهم البور أو الدفعة للشغل أكتر بتزيد أحسن. فدايماً بيكون الناس محتاجة لحد زي كده يعني قصدك من... لما نأتي مثلاً نزور مثل الإخوة اللي كانوا فاتحين شقق يحفظون فيها القرآن فلما م. نزورهم ونصور معاهم يعطيهم دفعة أكثر دفعة أكبر طبعاً بدل يعني... ما يفتحوا شققتين يفتحوا عشرين شقة م. الإخوة الشباب اللي كانوا شغالين في ايش اسم القرعه قالت محمد علي اللي كانوا شغالين مع السياح لما تاتي وتصور معهم وتشجعهم ومثل ما قلت تجبر خواطرهم وتعطيهم وجه وتبين لهم ان انكم وصلتم بقوه ادائكم ان القنوات جايه تصور معكم بارك الله صح. فيكم ده فعلا يعطيهم دفع ودام ما بيضرش خالص اخلص الشخص يعني هم يعني هما شغالين بس محتاجين بس حد يقول على راينا في مصر ان كويس كمل انت التجميع فيعني في معلش لو تسمح لي في دقيقه حضرتك اتكلمنا عن الموضوع ده يعني فضيلة الدكتور الله الحمد الله الله الله في خلال الخمس سنين فاتت كان لك مشاركة جبيرة جب في الموضوع احنا سيدنا محمد والعلماء ان اللي بيدي صدقة صلى ربنا بيطهر له قلبه قلب خاشة اللي بيادعوه إلى الله بيثبت دينه يعني دينه بيثبت فيه جواه والعلم بيثبت جواه فاللي بيطبطب على الناس اللي شغال اللي الله سبحانه وتعالى بيليهم بصمات كان ليه تأثير للأحمر سأخبرك عن ذلك محمد بس بعد مناخدتصال من معناه يا شباب أخي سليم يا مرحبا بك السلام عليكم معنا سليم ولا راح السلام عليكم عليكم السلام مرحبا بك شباب زيدوا الصوت شوية بس في السماعة اتفضل سليم اخي عطم الشيخ محمد عليك معك مروان التليم مرحبا بك مش السلو طيب بارك الله فيك مروان سلام عليكم مروان نعم مروان التليم يا مرحبا. ذكرت في احد الحلقات او في احد المحضرات عفوا كتيرا ذكرتها انت يعني ان العلاقه دي كل سنه وكل بصمه هذا الدين فمن هذا المنطلق طبعا الحمد لله كنت اقوم بعمل برنامج على اليوتيوب سميته برنامج بصمه فهي برنامج ذاك وكلمه طبعا أي. طبعا أقول فيه الان بتلخيص بعض الكتب الاسلاميه بشكل مختصر بشكل مرئي بسيط جدا ما شاء الله الحمد لله سويت فكر هذا الفكره هذه اتتني من كلامك يعني ومن انت ولدي مروان انت تدرس في أي مرحله في الجامعه خريطه بس بسنا ما شاء الله عليك الله يوفقك يا رب وياك ان شاء الله يعني يا دكتور انت عملت برنامج بسيط هذا اي أنت ولدي تقرا الكتاب كامل وبعدين تقدمه في حلقه في اليوتيوب انا انا قاطي برنامج واقوم بتلخيص البرنامج هذا بشكل مختصر لانه اغلب الناس الان الشيخ محمد دكتور محمد هي. الان يواجه صعوبه في قراءه الكتب الاسلاميه خاصه الكبيره فانا يعني حبيت اني انا اعمل شيء انه اوفر على الناس هذا المجهود فأقومت بقاءة الكتاب وقوم بتلخيصه بشكل مختصر جدا بمساعدة بعض الكتب اللي قاموا بتلخيص كتابه من كثيرة في الهوالنهائية ما شاء الله عليك فأقومت بعمل هذا البرنامج وهو ناعد بطيس جداً حلقات لا تتعدى على عشر بقات أو ثلاث بقات على حساب الحلقة واليوم كانت الحلقة أعملتها طبعاً كانت فقرة جديدة للبرنامج أسميتها مططفات تكلمت فيها عن حجاب طبعاً الآن لأفتت الوقت الحالي لا لا فتايه عن هذا الموضوع نعم فانا قمت وينفع, وينفع بك والله يا دكتور مروان وبارك الله فيك فعلا الناس يحتاجون حقيقه احيانا الى ربطهم من هالناحيه اخي سليم سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بك حياك الله يا سليم يا شيخ محمد يا مرحبا بك والله منور الشاشه الله ينور قلبك الله, الله يحفظك يا رب الله والله مصر كلها من شرق الغرب شرفتوا والله الله, الله يجزاك خير الله يحفظكم يا اخي احمد يا عليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا يا <تصفيق> أشهد... مرحبا الله يا شيخ الله يجعلنا وياكم من احبابه حبك الله يحتني فيها الله يكرمك ويتزك خير يا اخوي احمد بارك الله و... حلق عن نصره النزل القدس واخواننا في سوريا ابشر بما يسرك باذن الله ترى ذلك ان شاء الله بارك الله فيك الله يحييك بتعطونا اتصال ولا نرجع للشباب الطيب انت قبل قليل قلت لي ان الانسان الذي يعمل عمل طيب يجد أثره احيانا في نفسه او كذا وسبحان الله يعني يقول ابن حزم رحمه الله إن الله جل وعلا أعظم من أن يعامله العبد نقدا فيكافئه نسيئة يعني الكريم هو الذي تجد أنه ربما يقول لك مثلا اعمل العمل فلاني وبعد ما تخلص بعد شهرين نعطيك مكافأتك فإذا أعجب بك ربما عجل لك بعض المكافأة أو أنت لا تزال من كرمة ثم يعطيك المكافأة الحقيقية في الأخير العمل الخير سبحان الله اللي فيه نوع من الاحسان للآخرين سواء يعني سواء تعليما أو نشر للخير أو غيره والله يا أخي أنك تجد اثر في صلاحة أولادك في حل مشاكلك أحيانا مشاكل في العمل مشاكل بينك وبين أهلك مشاكل بينك وبين أولادك مشاكل في سيارتك مشاكل في البيت أحيانا تعرف أحيانا أنه يصير لك مشاكل أماما مع العيال أو شيئا في البيت هذا سباكة ولا هذا مدري إيش تجد سبحان الله كأن, كأن الله جل وعلا يكفيك مثل هذه الأمور مثل ما قال الله تعالى وما نفقته من شيء فهو يخلفه او خير الرازقين يعني الانسان لما ينفق يبارك الله تعالى له في امواله تصبح ال100 ريال كانها 1000 ريال في تعامله مع يحس بالبركه فيما يشتري من طعام فيما يلبس من ثياب في غير ذلك فاسال الله تعالى ان يرزقنا الاخلاص يعني الله جل وعلا يعني يطرح البركة ما شاء الله شيخ ايمن الله تك شيء احب ابارك لكن البرنامج ليس مع انتهاء شارة النهاية هو برنامج وانتهى وحول على برنامج ثاني هو برنامج مدرسة أحسنت وذلك ما ذكرت أنه مشروع حياة فهذا مشروع جبار يعني الله يلزيك وفيزنس كبير يعني في الحياة <تصفيق> الله النقطة التي أحب أذكرها في اول حلقات التي شاركنا فيها في البرنامج ربك كرمنا كوني أعمل في جهة إدارية للحرامين الشريفين جو مجموعة شباب حبين يتحبين يشاركوا في تسريع عملية تنظيف الحرام في موسم ر ف... عندهم فكرة يعني عندهم فكرة فحبين انهم يساعدوا كذا فلما نذكر لهم المتحدثة الرسمي على الجهن ترى الحرم بيتنفق بصفر الإفطار وكدا. بتنشال في ثلاث دقائق الحرم كاملة فإنتوا وش هتسوه فذكروا أننا نجيب أكثر من ألف شخص ألفين شخص هم حبين يعملوا جروب عشان يساعدوا ك... في التنظيف, في التنظيف ك... كعمل خير يعني وحبين يأخذوا موافقة الجهة فهذا لما جلست مع الشخص وسألته يعني فينكم من زمانه كده فقالوا أنا يعني تكلم أنه في حلقات من حلقات ضع بصمتك اللهم هي اللي أنشأت الفكرة هذه عندهم الحمد لله فسبحان الله, الله, الله ذكرت البرنامج الله يبشر كل الحمد لله. الحمد لله هذا سبحان الله مما يجعل الإنسان يدفع يا أخي إحنا البشر ضعفة إذا وجدت حيانا نتيجة عملك الذي تعمله ورأيته بأيك مفلال تأثر الناس بها أو كلامهم عنها او نحوه يعطيك تفع أكثر بلا شك وأيضا الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم من الهدى والدين كمثل مطر أصاب ارضا. المطر هذا بل, بل كل الأمور الشرعية إذا وجهت إلى الناس الناس ينقسمون لثلاثة أقسام يقول عليه الصلاة والسلام فكان منها أرضا أجادب لا تمسكوا الماء ولا تنبتوا الكلام هذا لو تعطيه حديث من اليوم إلى بكرة عن فضل بر الوالدين ما بر والدين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب اللي. تتكلم عن تنظيف المساجد تقول له وين أثرك في حياتك ما, ما عنده استعداد تقول حفظ حفظي أخي شوف لك عامل هندي فيلبيني حفظه الفاتحة ما عنده استعداد يعني ممكن ينام يعني 12 ساعة في اليوم لكن ما عنده استعداد أن يعمل شيء هذا هو الأرض الأجادة التي لا تمسك الماء طيب يعني أحيانا تقول الأرض ما نريدك تنبت نبات على قل أمسك الماء يعني حتى يأتي ناس يشربون يكوني كالقاع له كالحوط يقول منها أرض أجادة لا تمسك الماء ولا تنبت الكلام هذا النوع الأول طيب أعطنا الأخي من اليمن مدام ينتظر سلام عليكم معناه يا شباب ولا راح شرهان شرهان سلام عليكم طيب نكمل إذا, إذا شبك الخط مع شرهان حطنيها أو بتعطني غيرها طيب هذا الأول لا تمسك الماء ولا تنبت الكلاء ومنها أرض تمسك الماء لكن ما تنبت الكلاء يعني ممكن تصير طبيعة الأرض سخرية بحيث الماء هي ما تشربه لكن يمر بها الحيوانات تشرب يمر بها الإنسان يستفيد منها الماء هذه يعني فيها بركة شوي قالوا منها الأرض الأخيرة اللي هي الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت الكلة تأتي إلى أماكن تجد أنها أحواط ممكن تستعمل الماء ومنها أيضا أماكن يكون فيها كلة يستفيد منها الحيوان وربما استفاد منها الإنسان الناس كذلك تجدك تتكلم عن تنظيف المساجد مثلا لما تجد لك مصاحف ممزقة في المسجد تشتري جلاد وتجلدها وتصلحها في ناس يستمع لها الكلام وجالس ما فكر اساسا أنه ينظف مسجدهم وتجد أنه يدخل المسجد ويرجد غبار وكذا هو عنده وقت فراغ وعندهم في البيت مكنسة كهربائية ما فكر أساسا أنه يصنع شيئا هذا نوع من الناس ومنهم نوع من الناس ربما لا يصنع الشيء لكن يدل غيره عليه يأتي مثلا يكلم الإمام يقول يا شيخ المسجد وصخ مثلا ممكن كلم التاجر فلان يشتري لكم مكنسا وكذا لا يصرع الشيء لكن يدل الناس عليه مثل الأرض اللي تمسك الماء تعالوا استفيدوا أنتم من الماء أنا ما رح أنبت الكلاء ومنهم النوع الثالث وهو احسنهم. الذي يدل الناس على الخير وفي الوقت نفسه هو يصنع هذا الخير فهذه أنواع من الناس طبعا وكل انسان مستقل من ذلك ومستكثر أيها الأحبة معنا بعض التقارير السابقة التي قدمت في البرنامج يعني كان لها تاثير نخرج يعني ناخذ لفه عليه ونرجع اليكم في كل اوراق بصمات خير للاباء انا في تركيا اتذكر الخلافه الإسلامية انظروا في اثار العثمانيين أتأمل في الحال الذي كانت تعيشه الأمة سابقا والتي وصلت إليه اليوم الانفتاح الاقتصادي له مجال واسع في الأمور الشرعية وفي التعامل معه تعالوا نتكلم اليوم عن ضع بصمتك في الاقتصاد تستطيع تركيا من خلال ما حققته من نجاحات ان ترفع من حجم دخل المواطن وهذه من النقاط الهامة جدا التي يشعر بها كل مواطن يلمسها كل مواطن من 2400 دولار عام 2002 إلى 10500 دولار عام الماضي <تصفيق> كم عدد الطالبة؟ هنا في إسطنبول عندنا 860 طالبة الآن في هذه السنة كلهم, كلهم بنات وهذه تسمى جامعة البنات عندنا قسمين قسم العلوم الإسلامية كلية علوم الإسلامية وقسم كلية اللغة العربية وأدابها بنيت هذه المدرسة قبل 17 سنة ما شاء الله طيب متى بدأتم في يعني التركيز على الدروس القران الكريم والسيره النبويه وهل منذ بدايه المدرسه ام في الفتره الاخيره ليس منذ بدايه المدرسه بدانا درس الكريم هذه منذ سنوات بصمتك خاير الابه كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضاع بصمتك كن اينما حلت خطاه اسرى لنا زا موجود هذا في تركيا نظام جديد هذا النظام يعني في كل اسبوع اخد تنتقل من بيت الى بيت يعني في هذا الاسبوع في هذا في هذا المعلمه ما تجمعهم في بيتها في البيوت في بيتها كل يوم في بيت احد الطلاب اه يعني كل اسبوع في بيت احد الطلاب ايش ما تقريباً حوالي يعني كما ترون يعني من 8 طالبات والطلاب انه الاطفال الناشئين وتحفظهم القران وتدرسهم الدين في كل اوراق الحياه بصمات خير ايوه انا ارحب ونحن اليوم في البلد الطيب عند الناس الطيبين وانتم ايضا طيبون نحن في الاردن والاجواء اليوم كما ترون ما الله اجواء يعني ممطره وبارده نسال الله تعالى رزقنا واياكم برودة ومطر الجنة يا رب العالمين نرحب بكم الحلقة اليوم ليست خاصة فقط بهم بل بنا جميعا في التعاون معهم في توجيهم في إقامة مشاريع لهم للحفاظ على أبنائهم نحن اليوم نتكلم عن ضع بصمتك مع النشأ المسلم في بلاد الغرب طبعا في مخيم الزعتري أكثر من 28 شخص ما بين نساء ورجال وأطفال كنت عندهم قبل قليل فرأيت عددا كبيرا من الشيوخ الكبار عدد كبيرا من الذين يدفعون على كراسي متحركة ضع بصمتك كن أينما حلات خطاك أسرا لنا من يراك كن أينما حلات خطاك أبكي على شر ليس نحن سمعنا عنكم بزاكم الله خير في وقوفكم مع أخواننا في سوريا وهم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 يعني او او دعيني اسمع القصه منك كيف يعني صادفت ام اخوانكم اسرنا ناظر من يرى كن اينما السلطان اسرنا ناظر من يرى عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمة, ضع بصمة. السلام عليكم طبعا هذه كانت يعني لفة مثل ما يقولون سريعة أتذكر أن تلك المدرسة في تركيا التي زرناها طبعا هم يدرسون اللغة العربية وأيضا هي مدرسة ايضا لا تدرس فقط المواد الشرعية واللغة العربية بل أيضا حتى تدرس غيرها من الفنون يتخرج منها عدد من الطلبة يقبلون في الطب والهندسة والطيران وغير ذلك إضافة إلى التخصصات الشرعية حقيقة عندهم إنجازات كذلك الأخوة في الزعتري لما مررنا عليهم أسر الله تعالى أن يتقبل مننا ومنكم وأن يعني يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول ونعمل يا رب العالمين دقيقة وبدأنا نطلع الفاصل اقرأ علينا شيء من الفيسبوك شكرا كوي شيء أضيف على دكتور عارس إضطافتنا الله أحفظك إبراه الشيء الثاني يعني هذه فرصة صراحة للجماهير يمكن الموسم هذا الخامس كان مواضيع دسمة وكانت حلقات كثيرة فهذه فرصة يعني فعلاً للمشاهدين يشاركوا معنا في الحلقة هذه باختراحاتهم جميل بما يريدونها في الحلقات القادمة يعني حلو أحدهم ما شاء الله أعطانا شيء كده من البداية أنا أصلاح خفت منه يبغى ها. حلقات عن السحر عن السحر يقول يعني ليت تسون حلقة عن السحر جميل. هذا أحد الأخوة جميل زي أيضاً أحد يقول طبعا اسمه بالإنجليزي وكثير كده لكن يقول عنه إيش يبغى حلقة عن المظهر المظهر العام المسلمين يعني يرى الآن أنه في ملاحظات على مظاهر المسلمين جميل أحسنت أحسنت أحسنت نضع بصنة في هذا أحسنت أجعل. خلني سجلها هذه هذه مهمة حقيقة فعلا مظهر <تصفيق> المسلم والضابط الشرعية فيه وكيف يكون أحدهم يقول عن الناس المهاجرين إلى الغربة إلى البلاد الغريبة كيف من ممكن يحافظوا على دينهم في ظل الفتن اللي يشوفونا هناك و يعني رشيه هذه اللي تواجههم كعقبه احسن تحسنت انا بالمناسبه لي برنامج باذن الله تعالى انا ما ودي اني اشرحه كله لكن برنامجي في رمضان هذا ساسجله في تسجيل في في اوروبا مواضيع جديده جدا باذن الله تعالى بنسجله ونعرضه في رمضان ما عليه بنطلع فاصل ونرجع لك يا ابراهيم ايوه احب الكرام هذا فاصل قصير واعود اليكم باذن الله ان يقول <تصفيق> ذا والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع والكل يقصد رفعاتك ضاع بصمتك ضاع نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين اذا مات ابن ادم قطع عمله الا مثلات صدقه جاريه او ان ينتفع بها او ان صالحين يدعوا له الانسان اذا مات يبقى له سبع بعد موته كل هذا ينبه به النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان لا يبقى له أثر يعني يضع بصمة قبل أن يموت أختي سمية سلام عليكم سمية طيب إذا رجعت معنا سمية عطني هتفضل يا شيخ أيمن نحن سمعنا من قبل قليل شيء وسمعنا بقيتها بس افكار للبرنامج للموسم القادم الناس يعني تبغى تطلع تبغى تشوف برا يعني زي ما في مصر كنت عند قلعه ااا صراحه الناس في في السعوديه في يعني اماكن في في الدول الخليجيه في الدول يعني رحت برا العالم تبغى تشوف هنا ايش في يعني احسن صحيح احنا طبعا صورنا هنا اشياء كثيرة كنا قبل فتره انا ما ودي اعد اطلع على الاشياء لكن صورنا اشياء فيها إبداع تخيل شخص فاتح مؤسسة تأتي إليه مثلاً أمرأة فقيرة يسلفها ثلاثة ريال طيب يقولها أنت إيش ممكن تعمل بدل ما تشحدي من الناس إيش ممكن تعملين تقول والله ابني انا أعرف أصنع معمول هذا اللي الكيك بالتمر يقول طيب ليش ما تعملين وانت تقول والله أنا ما عندي فلوس هذا يحتاج فرن يحتاج يشتري جوال أستقبل مكالمات الناس يحتاج مواد يحتاج أجهزة أنا ما عندي يقول طيب أنا أسلفك 3000 ريال وتسدديني كل شهر 300 ريال حيث أن في سنة كاملة تسددين وتذهبين تشتريين لك فرن وتشتريين كذا وتشتريين الأجهزة التي تضغطها والأجهزة التي تغلف طيب وتسدديني وجدنا يا جماعة أن بعضهم أصبحت تربح شهريا ما بين سبعة آلاف إلى آلاف ريال إن شاء الله يا شيخ أكثر من رواتبنا <تصفيق> أنا فكرت تسلف وأفتح فرن يا أخي وأسوي معمول زين فتأت فعلا يعني الناس بدل ما يشترون أحيانا من المخبز يبيعهم مثلا الكيلو مثلا باربعين ريال يشترون منها بثلاثين ريال خمس وعشرين ريال وهي ربحانة لأن ما عندها عمال ما عندها أجار للمخبز ما عندها كهرباء كثير ما عندها لوحة ما عندها أحيانا قيمة ت فصورنا معهم أعاجيب بصراحة يعني فعلا استطاعت المرأة بدل ما تكون امرأة طالبه أصبحت امرأة منتجة طيب وأصبح التي استفدنا من هذا المشروع 15 ألف مرأة وكلهن ليس من الفقيرات العاديات لا من اللي تحت خط الفقر وبعدين عندهم طريقة رائعة انا ما ودي أحرق الحلقة يعني لكن عندهم طريقة رائعة حتى يلزمونها أن تسدد 300 ريال. 300 ريال شهريا ما يطلبونها بكفيل لأن إذا لو يقولون جيب كفيل يسدد عنك إذا ما سددتي لن تجد هي. ما في أحد مستعدي يكفلها يمكن ما تسدد فيقولون إذا سددتي نعطيك الدفعة الثانية 7000 ريال توسعي نشاطك فهي تحرص تسدد ممكن خلال ثلاثة شهور فتقول إلا أعطوني 7000 يعطوني 7000 تشتري فرنين زيادة أو تشتري أشياء ممكن تؤدي إلى يعني الإبداع أكثر. م. وتبدأ تشتري صواني حتى تحط فيها الأشياء م. هذه وتغلف تغريف. فإذا سددت يعطونها المستوى الثالث. 15 ريال. آه. إذا مشت معهم وسددت ووثقوا فيها يعطونها سلف 70 ألف ريال. الله. خلاص. هذا ممكن تفتح مخبز. استفاد منهم 15 ألف امرأة. هذه صورنا معهم حقيقة يا أخي في غاية الإبداع. وهو أن تصنع من الفقير معطيا بدلا ان كان آخذا بدل ما كانت مم. تاخذ زكاه اصبحت تدفع زكاه مم. الان الفقراء بعضهن يعني تصنع اشياء يعني اخرى طبعاً ليس مم. فقط مأكولات يعني حتى اشياء تتعلق بلبس النساء خلطات مم. عطريه احيانا بعض النساء اللي تلد تجد انها تجيب حلاو عليه صوره الطفل مم. إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. زين؟ يكون في صورة الطفل أو مثلا مبروك يا ماما او أي كلمة دلني هذا عشان أنا بقي لأسبوعين أسبوعين, <تصفيق> <تصفيق> أسبوعين يدوبك أسبوعين وتتزوجون أسبوعين ويجيك إن, إن شاء الله الله يرزقنا ويجيك <تصفيق> يا رب طيب فهذه لو تذهب إلى بعض المحلات الكبرى للحلويات يعملون لها ممكن الصينية الوحدة ما لاكل يقل عن ستمية سبعمية ريال حسب نوعية الحلاو فهذه لما تعمل المرأة في بيتها وتشتري جهاز الطباعة وتشتري جهاز مدري إيش ما يكلفها كثير مم. تبدأ تبيعها بدأ لسة مئة ريال بمئتها ولا ثلاث مئة ريال مم. وهي ربحانة أساسا مم. طيب ففعلا بدأت النساء تبدأ وتشتغل هي وتشتغل بناتها معها حتى صار تأثير هذا صورنا معهم مم. حقيقة كلهم يلتزمون بالدفعات يقول لنسبة التسديد نسبة التسديد طبعا لاحظ 15 ألف هذه مثل فينا ثلاثة ألاف، هذه مثل فينا سبعة يعني شغالين يمكن مئتين مليون م. تقريباً طيب نسبة التسديد وصلت تسعة وتسعين في المائة هذه النسبة حتى البنوك كمين موجودة عنده لو تأتي الآن عند البنوك اللي قدموا قروض وهي فيها تحويل الراتب على البنك هو اللي ياخذ من راتبك قفيل. وكفيل وقصه طويله ما تصل في كثير من الاحيان الا الى 89% 90% نسبه التسديد لازم الراتب م. يكون معين ولازم الراتب حد معين خط تحت خط تحت خط الفقر وغير ذلك البنوك يعتبرون 10% دائما من ال ال الديون اللي غير مسترجعه يقول لي نسبه تسديد هؤلاء النساء تصل 99 حسب مقاييسهم 99.2 10. بمعنى 100% وبالتالي صورنا أيضا مع هذا في السعودية يعني. صورنا كذلك مع إخوه عنده نشاط في ركن الحوار نشاط شرعي رائع حقيقة كلها إن شاء الله تعالى بلعرضه في الحلقات الجاية صورنا كذلك مع إخوه في أذكر لا إله إلا الله ذكرني يا عماد أنت كنت معاي في ما رحنا المهم صورنا أشياء كثيرة حقيقة هذه كلها موجودة هنا وأسأل الله للتوفيق وأنا أدعو حقيقة يعني من يشاهدنا الآن من الإخوة في كل البلدان يعني ممكن يشاهدنا الآن إخوة من من أي دولة من الدول عندهم نشاطات معينة ربما يتميزون بها دون غيرهم ما في مانع يراسلوننا يراسلونني شخصيا او يراسلون فريق الإعداد من خلال موقع القناة تقرأ أو يتصلوا الآن أيضا بحيث أن يشرحوا لنا إيش الفكرة اللي عندهم نحن ممكن نأتي ونصور إذا كان في بلد معين مثلا عندهم تصوير مثلا حق عشر حلقات لمدة أربع خمسة أيام نأتي بذل الله تعالى ونصور معهم أبو مهند سلام عليكم أنتوا عندكم مشكلة في الاتصالات اليوم يا شباب اليوم. السلام عليكم. مرحبا مهند يا مرحبا الله يتزاك خير يا حيخ أنا كل ما أتقدم لا أحبك في الله الاقتراح بسيط بس للبرنامج م. هو أنه استضافة بعض المشايخ مثل الشيخ خالد الخلياوي والشيخ عايدو القرني والشيخ محمد حسان جميل ويعني كل البرنامج حواري يعني ال... الحياة الأسرية او الفتن الآن الموجودة في العصر هذا ال... ال... الناس اللي تتطاول تط... على الله وتتطاول على رسول الله يعني الواحد بلاد يعني بصريح العبارة إن قلت يا شيوخ الشيخ محمد العرايفي والشيخ خالد خلاوي وجميع المشايخ يعني أنتوا الآن اللي تقود الأمة أنتوا الآن اللي تقود الأمة لابد أن الشباب يعني يتأثروا فيكم تأثير كبير أكثر من الناس الصحفيين أو الناس اللي يعني تدعو الا الانفتاح اللي احسنت احسنت احسنت يعني اقتراح بسيط بس لا بس لا بس لا اقتراح رائع وبذنه الله تعالى ان شاء ان شاء الله, الله يا شيخ ودنا كمان تشرفنا باذن الله تكون لك محاضرات في المدينة المنوره اللهم صل وسلم الله نلتقي فيك باذن الله تشرف والله المدينة هم جيران رسول الله عليه الصلاه والسلام باذن الله تعالى اني ازوركم ان شاء الله قريبا بارك الله فيك ايوه احب هذا تقرير اخر او مجموعه تقارير من مما عرض نخرج اليه ثم نعود اليكم باذن الله في كل اوراق الحياه بصمات خير في انا في الرياض اليوم الرياض لي مع هذه الذكريات ولي معها قصه بلد ولله الحمد مليئة بالعلماء مليئة بأهل الخير وأهل العلم أهلها يعشقونها وأحسبوا أيضا أن غيرهم يعشقوها ضع بصمت ضع عنده إثنان من أبنائك مصابين بالتوحد والثالث أيضا عنده نوع عاقة طيب هذا هل نتركه مع ظروف حياته كيف نستطيع أيها الإخوة والأخوات أن نضع بصمتنا مع مرض التوحد ضع بصمتة. ضع بصمتة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي الواحد يحذر من أن يضيع وقته في أمر يعني فيه باطل يعني لا يصير مثلا ما يضيع وقاتل في أمور منها الشهوات ولا طلعات وجيات ما منها فائده ولا غيره يعني أنا ودي أغمض وفتح وشوف الواحد منكم بإذن الله تعالى عالم من علمائنا سواء في الشريعة ولا في الطب ولا في فيزياء ولا في كيميا وترى العرب والمسلمون عموما ليسوا أقل ذكاء من غيره لكن ما وجدوا أحد سبحان الله مثل ما قال اضاعوني وايه فت ابع بصمت خير للاباء في جوهم بابا بصمت البر بالنسبه لنا اهل الرياض نشوفه كنا منفه لنا منفه ونضيع فيه الوقت في ما لنا غير البر والبر فيه سعد صدر وفي بساط او اتو تنامون هنا اي نعم, نعم هنا الصالون الفجر ودنا الوالد الله يطول عمره من يومنا صغار ننام هنا كل ابو خميس جمع عاده خير من في كل اوراق الحياه بصمات خير الابه كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضاع بصمتك كن اينما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 فكل حجر منها يمثل تاريخا بل لو أذن الله له لقص عليك قصة حكاية بعض الناس يحتاج فقط إلى حجر لحرك الماء الراكد بعدين هو أحيانا قد يبحث عن الإسلام وأنا أقول أيضا للشباب أحيانا قد لا يدخل في الإسلام أمامكم لكن أحيانا ربما تسأله بعد عشرين سنة أو ثلاثين سنة وتره ربما داعيك كبير تقول لأنت كيف دخلت في الإسلام ما هو الحجر الذي حرك الماء الماء الراكد عندك الامر اللي فجر البحث عن الاسلام عندك في عقلك فاذا بيه يتحدث عن شاب التقى به في هذا المكان ويقول لك انا ما كان لي نيه عن الاسلام ولا اتكلم عنه ولا ولا لي نيه عن الاسلام لكن لما جئت انا بدات ابحث وانظر Abonaukot, visi tiksti šišti mažy believersi giudizį. Dar � datwy liai išštins su duverBBos lais ne意'i visi visi visi eødi visi visoi, labai domodos dėl atsido. Ir reisti atsidovis healedians, kad manin kommer s donkumo. Tai السؤال هل الآن مع وجود التكشف والتزيون من البنات الشوارع والتزيون من الشباب أيضا في مجموعات من الشباب أيضا هو يتكلف في إظهار زينته لأجل أن الفتاة تعجبه ربما هي تغازلة أحيانا انظر إلى هذا الجمال القرآني إلى هذه الروعة إلى هذا المنهج العقلي آه. كله الذي أنشأه أول مرة يحيله إلى قاعدة عقلية ان إعادة الشيء اهوان من انشائه اول مره وهو بكل خلق عديم ثم يعالج الفكرة يعالج الفكره الخاطئه الذهنيه في ذهن العاص بن وائل صوره الاله في ذهن العاص بن وائل اله عاجز من عبوه من صنم من شيء لا غير قادر بالمرة فيقول لهم لا إن الاله الذي يدعوكم محمد الى عبادته لا. وما ياتيكم به من اخبار اله لا. عظيم القدره كن اينما حل الشطاط اثرا لنا حاضر من يرى عجبا يقول ذا مالك والكل يقصد رفعتك ضاع بصمتك ضاع بصمتك ايوه احب هذا ايضا كانت يعني مشوارا صغيرا مع بعض الأشياء التي صورناها كان عندنا حلقه عن التوحد وهو سبحان الله ايضا يعني موضوع مؤلم والمشكلة حقيقة التي تكلمنا عنها كثيرة ولا أزال تكلم وأطالب أن يوجد عندنا في يعني كل بلد أن يوجد عندهم مراكز يرعاية هؤلاء في التوحد يعني أنا كنت قبل فترة في بعض البلدان يعني مثلا في السعودية لا يوجد مراكز كبيرة لعلاج التوحد أو لاستقبالهم يعني كثير منهم سواء توحد أو متلازمة داون ولا غيره وبالتالي كثير منهم يصلون بالآلاف أحيانا أطفال وأباؤهم جعلوهم في بلدان أخرى لاهتمام تلك البلدان بهم وراجع الأب هنا وتارك ولده هناك وهذا حقيقة مشكلة جاءني قبل كم يوم واحد عرض عليه صورة حقيقة لأولاده مصابين بالتوحد اثنين وإذا واحد منهم منذ أن يصبح عمره يمكن الولد يمكن سبع ثمان سنوات منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو يجمع يديه على شكل قبضتين ويضرب رأسه يضرب رأسه طبعاً هو ما يحس بالألم لأن الأعصاب عنده ما تنقل وبالتالي يضرب رأسه بشكل مخيف ويبكي يقول حتى نضطر نحن نربطه من الصباح إلى المساء نربط يديه حتى ما يضرب, ما يضرب نفسه لذلك أنا أقول من أعظم الأجر حقيقة الوقوف مع هؤلاء لما يكون واحد أولاده مصاب بالتوحد مصاب بنتلازمة داون مصاب بأنواع من يعني من ذوي الإحتاجات الخاصة أنواع من الإعاقة ونحو مساعدتك أنت لهم بإذن الله تعالى تحمئك من أن تصاب بمثلي ما أصيب به يحمي الله تعالى أولادك ويحمي نفسك من أن يصاب كما قال الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول, الله تعالى، ويقول نبي عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته قل يكون في حاجة اخيه لان عنده ولد مريض يكون الله في حاجتك عندما يكون عندك ولد مريض انا كنت في حاجته وفي قراءه حاجته ومساعدته لما عنده ولد مصاب بتوحد ولا غيره كذلك انا يكون الله جل وعلا معي لما, لما يصاب احد ابنائي بمثل ذلك فانا كان عندنا حلقه في هذا حقيقه وجاءت اتصالات كثيرة يعني من من اكثرها اتصالات جاءت صلم البحرين واتصال من مصر واتصال اذكر من بعض المناطق في اوروبا يطالبون أن يكون هناك لقاءات عندهم حول هذا الموضوع حقيقة لأن المش... المسألة حقيقة تحتاج إلى, إلى يعني دراسة وتأمل أيضاً كنا عرضنا قبل قليل بعض ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... الإخوة اللي لهم عمل في القرعة التي ذكرناها حقيقهم أيضاً جاملون لك النشطة أنا وحييهم من هذا المكان يحتاجون حقيقة إلى الوقوف معهم بالكتب قدر المستطاع يوزعون الكتيبات على السياح الذين يأتون إلى مصر مصر ما شاء الله مليئة بل السياح الذين يأتونها من كل مكان في العالم بلغات متعددة ومن أجلاس مختلفة وبالتالي يحتاجون إلى أن يكون هناك عمل دعوي يتعامل معهم والإخوة لهم نشاط جيد طيب أعطنا أم عمر نعم يا أم عمر سلام عليكم عليكم السلام عليكم ورحمه الله شلونك شيخ مرحبا انا الله يحييكم الله يخليك الله عن خير على هذا برنامج الله, الله العظيم احنا من سنة من سنه صار نريد بس نتصل او نشارك بالبرنامج بس انا على مودي يعني ما وقت الاخوان فاحب اقول لك انه انت شجعتنا من قلت عن المعمول وعن هذه انا امرا من العراق كنت اعمل بالتجاره ويعني كل فلوسنا صرفوها فان الله وفلوس وفلوس الناس المقويه يعني لاني يعني تكفلت لاني انا صرت بالوجهه وقطيتهم كلمه فبديت من السفر من ثلاث سنين اني اشتغل بالمخلل والمخلل اني وزوجي يعني الحمد لله ساندني رب العالمين فالحمد لله والشكر بدينا انصفرت وبديت من اخر كلوات والحمد لله هسه احنا تقريبا أجهز بغداد ومجهز يعني حتى للدوال يعني المخلل والمجدوت والزيتون والحمد لله شغلنا درجه اولى وما العلم شغله امور خفيف يعني احنا <تصفيق> اسعاره غاليه لانه خلط طبيعي وعمل علاج لودجلال السكر يعني لودجلال الله الله يبارك الله ي... اسال الله ان يبارك لك يا عمر في في عملك وفي مالك ويبارك لك في أبي عمر وفي ذريتك ويطرح لك البركه يا رب بارك الله فيكم وبلا شك يتعلق على ما ذكرناه ان الانسان بدل ما يكون اخذ يكون معطي وليد العليا خير من يد السفلات بلا شك نسمع بعض الناس او ناق تقرا لنا شيء المشاركات من المشاركات كثيره هذا أحد المشاركين اسمه عبد اللطيف الحدر يقول إيه. يا شيخ نريد منكم توضيحا للناس بالفرق بين الالتزام والتطرف لان الاهالي يخافون من التزام ابنائهم ويظنون انهم متطرفون عماد حسني وطبعا فرق بين الذي يلتزم بالامر الشرعي بالدين والذي يفهم الدين خطا يعني, أو يعني مثلا لو جاءك واحد وقال انا لن أشرب الماء البارد قلنا له لماذا فقال يا أخي لأنه نوع من المتعة وأنا أريد أن أجعل المتعة كلها في الجنة نقول هذا نوع من التطرف يعني انك والغلو في الدين شيء ما فعلها النبالي كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق لكن لو جاء إنسان وقال لا أشرب الخمر انا مثلا لا أشرب الماء وأنا واقف سأشرب وأنا جارس لأنه السنة مره الله يا متطرف نقول انتم طبقوا السنه ما في دليل شرعي طيب نطلع فاصل يا ابراهيم ونرجع لك ايوه نحب هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله والكل يقصد رفعتك ضع والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع, بصمتك. ضع, بصمتك. ضع بصمتك. السلام عليكم ايوه لحبه الله جل وعلا لما ذكر المؤمنين قال سبحانه وتعالى الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن ليس المقصود فقط ان تجمع معلومات من البرامج من الكتب من غيرها إنما المقصود أنت ماذا تؤثر فيك هذه المعلومات في حياتك عرفت معلومة تعلق بالذكر إي qué في حياتك إيг rack من his name فتما معلومة تعلق بالأخلاق إيع부oise غيرت في حياتك هذا هو المقصود الذين يسمعون القول فيتبعون يعني يكون في تطبيق في حياتي متأثيره يا شيخ محمد تفضل بنسبة النقطة حدك لتها الوقت دي موضوع تأثيري أنا بالبصمات اللي بنقدمها جميل. أنا جايز مع حضرك في بردان مسامن سنتين هي. كان في حلقة عن البيئة والنظافة والاهتتمام بالبيئة حسنت. حسنت. انا جات لي فوبيا بعد كده بعد الحلقة دي. أنا كنت ممكن أرمي <تصفيق> حاجات في الشارع أنا ماشي في العربية كده أرمي حاجات وصلت لمرحلة أن أنا لما شوف حد بيرمي يعم. حاجة في الشارع أنا ممكن يعني أرمي جوه العربية بس ما رميش في الشارع درجة الاصحابي والناس اللي حواليها بدوا يعني مش للدرجات يعني لهم فانا من جواب وقال لهم ايه ضعب اصمتك يعني من يوم الحلقة دي وامأثرة فيه وضعب اصمتك بقت قيمة في الشارع كنت بصلي الجمعة عندي شيخ توفيق صيخ كده من تقريبا من اسبوعين او ثلاثة وركنت سيرتي وراء واحد كده عطلته شوية وقال الدنيا زحمة اصلا النزجي بقى زحمة فخرجت فقالت له معلش انا اسف فقال لي يا اخي وبيزع فقالتو احنا كنين متأخرين ورا بخصوص اللي قال لي يعني هو ضاع بصمتك وخلاص يعني انت بتقولوا ضاع بصماته وخلاص فانا بصيت له كده لا, لا لا لا بالله يقول لك كده والله اديله ده حتى يعني خدت شكله قعدت اسال الناس من الاستوديو شا... انا قعدت اسال هو في حد من الاستوديو هنا ولا طب انا واقف لحدي يا اخي الله يهديك انت خربت <تصفيق> سبعه البرنامج يا محمد لا بس دي حاجه حلوه القيمه الله <تصفيق> يامن ميه قعدت كده ببص في الساعه اقوله خلاص يا رب يقول <تصفيق> لي بس كلام لا حول ولا قوه يعني ربنا الرساله صحيح. لا وجيد أن الواحد مثل ما قال الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم سبحان الله ترى كثرة توجيه الإنسان للآخرين يجعل عنده واعظا في داخله ألا يصنع ذلك يعني لما الواحد يلقي محاضرة عن بر الوالدين أو ينصح واحد عن بر الوالدين تجد أن يصبح عنده واعظ داخلي خوف من الله سبحانه وتعالى لما يعني يستحي على وجهه يا أخي أنا الآن أوجه الناس للخير وبعدين أصنعه ومثل ما تفضلت لما تكلمنا عن أذى الطريق وضع بصمتك في البيئة أو غ فعلا أصبح الواحد يخجل من أنه أحيانا يؤذي الناس بشيء يلقي أحيانا بصمتك بس ما, ما, ما, ما, ما, ما تحطش سمعة مش كويسة عني مرتين يا بأه طيب إبراهيم تقرأ لنا شيء أي أحدهم يقول ماذا تتوقع شكل ضع بصمتك رقم عشرها أو الموسم العاشر يعني سؤال طريف كذا والله فعلا إحنا بذن الله تعالى عندنا تطوير لا إن شاء الله تعالى يرى السلام عليكم أرجو أن تزورنا في الجزائر هذه أحد الأخوان وأحد أخوات من الجزائر اهلك زياره قريبه الى قطر ايضا مهتمين ما شاء الله يا شباب بالزيارات ابراهيم ناخذ محمده ونرجع لك ام حمزه السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ مرحبا بكم نحبك في الله يا شيخ بارك الله فيكم محمده وكنطلب منك الدعاء يا شيخ الله يحفظك عندي واحد لابن في الخارج خاف ابن... يوقع في شي المحرمات وذاك الشيء كنطلب منك الدعاء لي بدك بزاف يا شيخ أسأل الله أن يهدي و... ابنك ويقر عينك به يا رب أنت يستمري في نصح أرسلي له رسائل التصليب حرصي على صلاته على الصحبة الصالحة وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بصلاحه يا رب العالمين بارك الله فيكم حمزة يعطنا لهذه أنت خصصوا حلقة عن الانتحار هذا محمد كان،, كان عندنا حقيقة حلقة عن الانتحار وفعلا يعني الموضوع موضوع مؤلم صلاحة بيدي. يعني يقتل لا ما كان عندنا حلقة كان عندي خطوة جمعة حفوا عن الانتحار وفعلا نحتاج إلى حلقة عن الانتحار بس يبقى لنا تقرير لعلّك إن شاء الله تحتسب وتنتحر ومصورك <تصفيق> <يا> إبراهيم وتنتحر <تصفيق> هي عشان أقول انظروا إليه قد انتحر هذا انتبهوا طيب يا شيخ أيضا اختراح مناقشة موضوع التكاسل وتسويف الأمور وإضاءة الوقت طيب. هذا أيضا محمد سارة نواجه صعوبات في ديننا في أوروبا بحيث الحجاب في المدارس موضوع الحجاب في مدارس أنا عندي بإذن الله حلقات كثيرة عن هذا جاي إن شاء الله تعالى ستسررون أقترح للشيخ بتصوير حلقات من غزة والتذكير بمكانة أرض فلسطين في الإسلام هذا من عمره والله بإذن الله لي زيارة إلى الإخوتي في غزة وأنا أشكرهم حقيقة يعني جاءني دعوات كثيرة حقيقة من جمعيات ومن جهات رسمية في غزة وزارهم أيضا عدد من العلم والمشايخ حقيقة في الإخوة في غزة وأشكر أيضاً لإخوة في مصر الحقيقة على تعاونهم ايضا عبر معبر فرح رفح وبإذن الله تعالى يكون لي بإذن الله كل لي زيارة إن شاء الله لم نؤقتها إلى الآن لكن لعلها إن شاء الله تعالى أن تكون قريبة بإذن الله مشاركة من نور الهدى تقول اجد التركيز على فتنة الإنترنت في كم بيوتا أطلع لمحمد الديب ترمس مع نور الهدى وشكالة برجع لك محمد الديب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخبرك يا, يا شيخنا يا مرحباً يا محمد الله ي أحبك في الله والله يا شيخ الله يجعلنا وياك من أحباب أحبك الله يحتني فيه أحبك وكل مكاني السعودية بس أنا مصري ومساعد مصري يعني يكوننا يا... بفرحة نفخر يا مرحبا بك الله يحييك يا شيخ أسابق الله عني يا شيخ أتفضل... إذا أنا المصري يقول الله مصري عني يا شيخ عندك اختراح معين محمد للبرنامج او فكرة أو شيء هي عندي تفضل يعني عندي بالفرحة نشتنا نتكلم يعني عن أمجادنا القديمة وال... ديزاين مثلا الإسلام زقاري يا شيخ يعني سبحان الله ام ابشر بإذن الله باذن الله سايكون لي حلقه إن شاء الله عن هذا والتاريخ الاسلامي وما يتعلق به باذن الله اكرمك الله الله يجزيك خير ابراهيم عطنا اللي في المشاركه نور الهدى, الهدى تقول ارجو التركيز يا شيخ على فتنة الانترنت في الكمبيوتر والجوالات الحديثه خاصه أن أكثر من يقتنيها الصغار والمراهقين ففيها الكثير من الفتن والفساد والخضر والله انها مشكله يا اخي هذه فعلا لكن ماذا تفعل يا اخي يعني احيانا تنميه الوازع الداخلي في داخل الانسان والا هي مشكله اصبح الناس يا حتى في اثناء جلوسهم ما يتحدث بعضهم مع بعض الحين صار كل واحد على الواتساب وعلى ما ادري ايش تخيل اليوم انا عندي في الواتساب مع العائله صحيت الصبح إلا واحد من عيالي صح من النوم بدل ما يجي يصبح علي في الغرفة ولا ينزل عندي في المكتبة مثلا على كمبيوتر غالبا لا كاتب صباح الخير يا أبوي يا مدري إيش طيب يا ابني تعالي في غرفتي ولا تعالي في المكتبة وتكلم معي أصبح التواصل أنا على هالحال ما صار في تواصل حقيقة تام أيها الأحبة هذا أيضا بعض التقارير نغير بها جو إن شاء الله ونرجع لكم ماشاء الله كيف حالك طيب وش اسمك ماجد ماشاء الله الله يحفظك يا ماجد صديقك وش اسمه اللي جنبك ما تدري الله يحفظك ايه هنا يكون في بعض التعديل سلوك تدريب مبدئي وليس يعني منهجي اصمات خير من الوباء في كل اوراق الحياه يومئنا الملائكه تلاعب شرا يومئذ للمجرمين ويقولون هجر محجورا احسنت يا معاذ هذه اي سوره يا ولدي شفت الفرق احسنت ما شاء الله اول صفحه من فوق اول صفحه من فوق طيب انت حفظك وأنذر الناس <تصفيق> ما شاء الله <تصفيق> اقول جاهز. جاهز وأنذر الناس إيه شعورك لما حفظت القرآن هل هل لما أتممت القرآن في, في شعور معين في داخل قلبك يا حبيب قلب يا أخي نبغى نسمعه أنت إيش اسمك يا ابني يا يحيى خذ الكتابة بقوة كمل من قوله تعالى يا يحيى مدام اسمك يحيى كمل يا يحيى خذ الكتابة بقوة أينما حلات خطا اسرنا لنا تتكلم عربي؟ اه ادبس اللغه هنا ما شاء الله متى تدرس الله A 부domsianyti mis다가? Manu, kuris orranka? Man šia lauk! gehört sa pravado grausiai. – littleias drie ateu. – brentas? vai baut kas žaidim labai? Nuo.še p sinkjarai? Nok šia a Alhamdulillah uh, no, I wanted Alhamdulillah Rabbil Alamin <laughs> Oh I'm sorry akhi badal al Quran badal al aswat al hasana I think it is beautiful but I'm okay not able okay to do that. <laughs> okay I any Anyway, but ridta <laughs> <laughs> Alhamdulillah Alhamdulillah um, um Alhamdulillah um, Rabbil Alamin Rabbil Alamin Ar Rahman Ar Rahim, -rahim. Malik Yawmuddin aywa um, Nabudu wa yaka Nastaim Nastaim Ehdina Ehdina Sirata Almus Amustahim Amustakim Um Sirata Aladina Aladina Anamta Alamta غيرت المغضوب المغضوب عليهم, عليهم ولا الضال الله, الله اكبر اكبر <تصفيق> <تصفيق> عجبا والكل يقصد رفعتك ضعب أصمتا ضعب أصمتا ان الله يحب المحسنين حقيقه الدنيا مليئه بالخير والإسلام يا ربي لك الحمد يعلو ولا يعلا عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يريدون ليطفئوا نور الله بأفاههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفاههم والله متم نوره ليرى حقيقة هذه الإنجازات كل يعمل لها سبحان الله كل واحد يبذل له طرفا في تحفيظ القرآن في دعوة غير المسلمين في الصدقات في إعطاء صورة على الإسلام وأسأل الله تعالى نستعمل لك في طاعته هديني يا جماعة عامة المقالة فتوكل على الله انك على الحق المبين أطمئنه ليمتلأ قلبك ثقة بسلامة دينك وبرفعته وأسأل الله تعالى أن ثبتنا عليه بقي معنا يا شباب بالضبط دقيقتان أفعطي كل واحد منكم نصف دقيقة زين ويبقى لي نصف دقيقة عشان أختم نبدأ محمد بسم الله <تصفيق> حضرتك من شوية قلت إن, إن الإنسان لما بيكون في عون أخي ربنا بيكون في عون الإحساس ده دا دائما بتحس إنه فيه تعادل يعني أنا لما أدي الواحد جنيه في الشارع آه. ربنا هيرزقني جنيه أحسن. او 10 جنيه أحسن. لا ده هو الرحمون الرحمن الله فعلا لكن رحمه ربنا بتكون اوسع من كده بكثير فانا لما بعمل بصمه في حياتي عن طريق سواء البرنامج شافها او البرنامج ما مجرد البصمه اللي انا بعملها للانسان قدامي ده ربنا بيكون جنبك بس ربنا بيكون جنبك بكرمه وبرحمته وبعظمته بك ويعني عليك أحسن. فالواحد ما ما يحسبهاش ان دي تساوي دي او او 10 اضعاف احسن الله الله واسع احسن ف... والله يضاعف لنا 1000000 800000 بس لكن هيت تماما انه سينتفع بهذا العمل يعني, الصح يعني. انت ممكن تدي يعني. واحد مزنوق في 10 ربنا يديك مليون انت مزنوق ما كل أحسن. واحد على يعني حسب أحسن. الخزائن يعني احسن احسن ايمن سريع سريع الدين الاسلامي وصانا بالوالدين خير سابقا كنا نسمع انه الناس ودي أهلها دار العجزة ونشوف الدور الاجتماعية كثير قصص مؤلمة أحسن. الآن شيء جديد أن العالم نفس الأبناء بدأ يخرج من البيت بنات او شباب وخلي ويخلو الأهل لل للعابر سبيل فقط هذا الشيء اللي حبيت تنوي عنه يعني. نصف دقيقة كيف أخذها أنا؟ <تصفيق> <تصفيق> يا أبراهيم أمون عليك أيها الأحبة أنا في, النصف في النصفين الدقيقة هذه الدقيقة الكاملة انا أشكر حقيقة كل من عمل معنا في البرنامج كان معنا الأخ محمد الطحطاوي ثم صار معنا لخ عماد معنا طبعا الإخوة ممن يعملون معنا في الخفال لأستاذ محمد سلام لأستاذ محمد الجعبري مخرجون السابق واللاحق لأستاذ حسام والأستاذ فادي معنا مصورينا أنا ودي عادي أستاذ فادي تلقط لي المصورين معنا أخونا يحيا لازم تطلع صورتك يحيا عشان حرمتك تنبص وتقول الله زوجي يعني ها أشر بيدك يحيى أخذي الكتابة أشهر بهذا يحيى جزال خير من معنا وصورنا الثاني الحلو نسيت اسمك ماهر بالله أشهر يا ماهر معنا محمد ماهر محمد ماهر عاد من أم الدنيا هو خالنا في الاستيديو ومعنا اللي قاعد يلقطكم يا أخي يلقطوه مسكين أبو علي ولا أبو أحمد أبو, أبو علي هذا هو الشباب جزال الله خير حقيقة مجموعة حلوة أنا أشكرهم معنا لأشكر الأخوة حقيقة ايضا لفن الإضاءة فن الصوت أشكركم أنتم أيضا حقيقة لأن لو لم ترسلونا لو لم تتابعوا معنا لو لم تتصلوا تشجعونا تتعاونون معنا والله فيما نطلب منكم وإلى لما استمر هذا البرنامج أدعو الجميع والله بالتوفيق والقبول وأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعة أن يستعملنا ولا يستبدلنا وإن تتولوا ويستبدل قوم غيركم أسأل الله تعالى أن نستمر مستعملين ومستخدمين لخدمة هذا الدين ألقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير الحلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أوراق الحياة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 في جوهم ضع بصمتك كن اينما حلت خطاك اسرا لنا من يرى كن من يراك. عجباً يقول ذا مالك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك